من المسائل الفقهية مثلا طبعا لا لا أطبق ولكن أعطي مثال أن هذا الباب من المسائل الفقهية وردت فيه عدة ها عدة أحاديث تدور بين النكر والوضع والضعف فيكون حديث كذا هذا اللي هو ضعيف فقط هذا أحسنها أحسنها ليس من باب التفضيل المطلق ولكن المفضال النسبية يعني إذا قسنا على الذي هو منكر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 أحسنها حديث فلان أحسن حديث فلان قد تحتمل أن هذا الباب في عدة أحاديث صحيحة وأصحها حديث فلان أو أحاديث حسنة وأحسن واحاديث فلان أو يدخل أيضا فيها أحاديث أن تكون جميع أحاديث هذا الباب ضعيفة ولكن أقلها ضعفا حديث فلان إذن ليست هذه العبارة عبارة أصح شيء عبارة أحسن شيء ليست محصورة وليست قاصرة على التصحيح والتضعيف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 قال الزيلعي كما في نسب, في نسب الراية قال الزيلعي قال قال ابن القطان قول الترمذي أحسن شيء في الباب قال ليس بصريح في التصحيح قال فقوله أي الترمذي أحسن أو أصح شيء في الباب يعني أشبه ما في الباب وأقلها ضعفا قال فظهر من ذلك أن قول البخاري أصح شيء ليس معناه التصحيح إذن هنا ابن القطان يعلق على قول التلمذي ماذا قال التلمذي؟ قال أحسن شيء في الباب فقال ابن القطان أن هذا أي كلام التلمذي ليس صريحا في التصحيح قال إنما قوله أصح شيء أي أقلها ضعفا يعني يعني باب معين من باب الفقه أرد فيه عدة أحاديث فلما قمنا بصبر هذه الحديث والاستقراء وجدناها أنها مثلا كلها ضعيفة ولكن أقلها ضعفا حديث فلان ولا يعني وهذا لا يعني أننا نستدل به ولكن ذكرنا من باب التبين أيضا مثل آخر البيهقي بيقول عن حديث صاحب الشجة قال أصح شيء في الباب قال وليس بالقوي يبقى كيف نجمع بين قوله أصح شيء وقوله وليس بالقوي ها. إذن هذا الحديث عنده ليس بصحيح ولكن هو في هذا الباب أقلها ضعفا مقارنة بغيره مثل آخر قال كل هذا بنعطي إيه؟ الآن أن أعطي أمثلة على أحاديث يقال عنها أصح شيء في الباب وهي ضعيف أن أقول ذلك لما لأن الآن إن شاء الله سوف ندخل على إيه بعد قليل ندخل على قسم على القسم الثاني أحاديث يقال عنها أصحوا شيء وهي صحيحة. أنا أتي الآن بتكلم عن أحاديث يقال عنها إيه يقال عنها أصحوا شيء وهي إيه ها وهي ضعيفة ثم إن شاء الله سأتي قسم آخر أيضا من جملة الأحاديث التي قال عنها العلماء أصحوا شيء وهي ضعيفة طبعا كما وانبه كثيرا في هذا الدرس نحن نشرح قواعد علم الحديث ليس الدرس في الكلام عن تصحيح وتضعيف بمعنى قد أذكر مثالا في قاعدة الباب ويكون الحديث مثلا صحيح لكن انا في دروسنا هذا ليس مجال للترجيح بين الأحاديث واضح كلام كده يعني مثلا لما يكون مثلا بندي درس في قاعده فقهيه في ناسكم مساله مثلا ليس هذا مجال للترجيح احنا بنعطي أمثلة فقط يح يقع عندكم لبس في المسألة، فأذية مجرد أمثلة نوضح بها إيه أمثلة طبعا عند في كتب أهل العلم لكن ااا بغض نزع عن الراجح من المرجوع. أيضا من جملة الأحاديث التي يقيل أنها أصح شيء وقد تكلم العلماء في أسنديها حديث ابن أبي حاتم قال قال سمعت أبي ابن أبي حاتم بيقول سمعت ها سمعت أبي ااا أبو حاتم بيقول أصح حديث في الباب حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال ابن عبي حاتم ويعلق على عبارة أصح شيء قال معلوم أن قول الحفاظ أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب قال لا يعد تصحيحا بل يفيد أن هذا الحديث أصح من غيره أصح من غيره من الأحديث التي رويت في هذا الباب مثال آخر قال الأثرم سألت أحمد عن التسمية أحمد, أحمد, أحمد يسأل عن حديث التسمية على الوضوء فقال أحمد أحسن ما فيه حديث كسير بن زيد ولا أعلم فيها حديثا سابتا يبقى قد من أول وهلة قد ترى وتظن أن كلام أحمد متناقض حينما يقول عن حديث تسمية على الوضوء يقول أحسن ما في هذا الحديث حديث زيد بن إيه حديث كثير بن زيد ثم قال ولا اعلم فيها حديثا ثابتا كيف نجمع بين الأمرين الجمع بينهما كما ذكرنا ان قول احمد عن حديث التسميه احسن ما فيه حديث كثير أي مقارنة بغير اي ان هذا الباب باب التسمية على الوضوء ورد فيه عده أحاديث كلها ضعيفة مثلا اعطي امثله كلها ضعيفة ولكن اقل ضعفا حديث كثير بن زيد فهذا هو الجمع الذي يحول لنا هذا اللغز في قول أحمد عن حديث التسمية أحسن ما في هذا الأحسن ما فيه حديث كثير ابن زياد ولا أعلم فيها حديثا ثابتا وكذلك أيضا كان أحمد رحمه الله كان ينكر على إسحاق أن إسحاق يروي في جامعه جامع إسحاق بن راهويه أن ابن راهوي أن إسحاق ابن راهوي في جامعه ذكر حديث عائشة أن السلم كان يسمي ويتوضى فقال أحمد هذا يزعم يتكلم عن من؟ عن إسحاق قال أحمد هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث وأيضا كذلك قال أحمد عن مسألة تخيل لحيه قال أيضا أن هذا أحسن شيء في الباب إذا هذه أمثلة على احاديث قال فيها المحدثون والنقاد قالوا هذا أحسن ما في الباب وقالوا هذا أصح ما في الباب وأرادوا بذلك أنها كلها ضعيفة ولكن هذا الحديث الذي قالوا عنه أصح شيء أو أحسن شيء هذا أقلها ضعفا كما على ذلك الناوي وغيره ندخل على القسم الثاني ندخل على القسم الثاني وهو أحاديث أطلق عليها أهل الإصطلاح أصاح شيء في الباب وهي صحيحة الإسنات وهي أيه إذن نحن انتهينا من أنا أردت من ذلك ومن هذه الأمثلة أن نعلم أن قاعدة الباب ليست قاعدة متراده، ولا تطلق على باب بعيني ولكن قد تطلق ويراد بها ما صح سنده أو ما حسن وتحسن سنده أو ما ضعف سنده الخسم الثاني أمثلة على أحاديث قيل فيها أصح شيء وكانت حقا صح في من حديث مثلا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول هذا طبعا في الصحيح عند مسلم وعند أحمد وعند التلمذي بل بعده العلماء حديث متواتر ومع ذلك رغم أنه متواتر رغم كونه متواترا ومع ذلك يقول عنه التلمذي هذا أصحه شيء في الباب وأحسن هذا الحديث كما ذكرته عدوه متواترا ها يعني حديث صحيح متواتر وفي الصحيح ومع ذلك يقول عنه تلمذي أصحه شيء في الباب إذن هل تناقض الترمذي حينما كان يعلق على بعض احاديث في صحيح في سننه بقو... على... حينما كان على بعض في سنن ضع... ويقول عنها هذه احسن شيء في الباب ثم اتى الى احاديث متواتره ويقول عنها احسن شيء في الباب هل هذا تناقض من الترمذي لا ليس تناقضا وإنما من وقف على عبارات هؤلاء العلماء رحمه الله علم أن التناقض ليس في قولهم وإنما التناقض في سوء فهم القارئ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيمي فليس تناقضا من التلمذي مثلا رحمه الله أن يعلق على حديث ضعيف فيقول أصح شيء في الباب ثم يعلق على حديث متواتر فيقول أصح شيء في الباب إنما الأمر يحتاج إلى كما ذكرنا الوقوف الصحيح على مقصد الإمام رحمه الله. كذلك أيضا من الأحاديث التي صحيحة ويقال عنها صح شيء حديث أيضا إذا مس إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ هذا حديث متواتر. ومع ذلك يقول عنه البخاري وأصح شيء في الباب أصح شيء في الباب إذا كما ذكرنا هذه عبارة ليست قاصرة على موضع فسند. مثال آخر عند التلمذي في باب كراهية الحجام للصائم ورد في علا التلمذي الكبير أنه أن التلمذي سأل محمد بن اسماعيل البخاري عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم البخاري يسأل عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقال البخاري رحمه الله ليس في هذا شيء أصحه من حديث شدد بن أوس وثوبان فقلت له أي قال التلمذي لشيخي البخاري كيف بما فيه من الاضطراب يعني البخاري يقول عن حديث أفطر حجر المحجوم قال أصح شيء في الباب قال ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد وثوبان فراجعه التلمذي يقول كيف وفيه اضطراب فقال البخاري كلاهما عندي صحيح وهنا فائدتان الأولى ماذا نفهم من مراجعة التلمذي لشيخه حينما قال البخاري ليس في هذا الباب شيء صح من حديث شداد وثوبان فقال له التلمذي كيف وفيه اضطراب؟ ماذا نفهم من مراجعة التلمذي لشيخه نفهم نفهم أن التلميذي فهم من قول شيختي الش من أن الترمذي فهم من قول شيخ البخاري أن هذه العبارة عبارة أصحوا شيء ها تطلق أيضا على ما صح سنده يبقى التلميذي لما قال له البخاري عن عن هذا الحديث أنه صح صحوا شيء قال كيف وفيه كيف وفيه اضطراب فهنا بيفهم التلميذي أن كلمة أصح شيء تطلق على ما صح سنده أيضا نفهم وفائدة أخرى من هذا الأثر أن هذه العبارة عبارة أصح شيء لا تنحصر على الضعيف فقط بل تطلق ويراد بها ما صح سنده وأيضا مثل آخر عندنا حديث التعجيل بالظهر في شدة الحر أخرجه التلميذي عن جابر وخباب وابن مسعود وأناس وعائشة وقال عن طريق أنس هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في الباب والتعليق عليه كما ذكرنا من قبل مثل آخر في المسح الخفين المسافر في جمع التلمذي حديث صفوان بن عسال لما سلم أمر الصحابة أن يمسحوا من كان مقيما يمسح يوما وليلا المسافر ثلاث أيام بلا قال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان أحسن شيء فيها ثمان حديث صفوان هذا في الصحيح قال عنه أحسن شيء في البيت فإذا نختم بها هذه القاعدة نختم القاعدة بسؤالين ما الفرق بين قولهم ما الفرق بين قولهم أصح شيء في الباب قاعدة الليلة ما الفرق بين قولهم أصح شيء في الباب وبين قولهم لا يصح شيء في هذا الباب هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما الفرق بين قاعدة الباب وبين قولهم أنكر ما روى فلان نكتب الأسئلة دية السؤال الأول بيقول ما الفرق بين قاعدة الباب وبين قاعدة لا يصح شيء في هذا الباب السؤال الثاني الفرق بين قاعدة الباب وبين قولهم انكروا ما روى فلان أنكر من النكار أنكر ما روى فلان نجيب على السؤال الأول الفرق بين قولهم أصح شيء في الباب وبين قولهم لا يصح شيء في هذا الباب هذه الفرق ليست عندكم في المذكرة فاكتبوها لأننا في في لا نكتفي فقط بما هو في المذكرة بل نأتي بأمثلة إضافية والمنتبه لدرس الليلة بل في كل درس من قواعد الحديث المنتبه بيعلم أننا بنضيف أمثلة ليست عندكم المنتبه للمذكرة وللسماع ولل... بيقف على أننا نضيف أمثلة أخرى وفوائد لا يستهند الفرق بين أصح شيء في الباب وبين قولهم لا يصح شيء في هذا الباب أما قولهم أصح شيء في الباب فقد وضحنا فذكرنا أن قولهم أصح شيء في الباب هذا لا يكون قاصرا على ما صح سند بل يدخل فيه ما صح وما حسن سند وما ضعف سنده كما وضحنا أن هذه العبارة يراد بها المفاضلة وليس التصحيح والتضعيف أما قولهم لا يصح شيء في هذا الباب فهذه عبارة يطلقها الإمام الناقد الذي استقرأ جملة أحاديث في باب معين من باب الفقه فوجد أن هذا الباب مثلا ما يصح فيه حديث وكما ذكرنا ليس لأي أحد أن يقول ذلك يعني نعطي مثلا هل لأي أحد أن يقول أجمعه على كذا وكذا من الذي ينقل إجماع من كان عنده إحاطة بأقوال العلماء في عصر معين أنهم أجمع على شيء فهذا ينقل إجماعه إلا فقد انتقد العلماء إجماعت بعض العلماء لأنهم تصرعوا في نقل الإجماع في مسألة فيها ثمة خلاف لذلك فقول المحدث عن باب ما من بواب الفقه لا يصح شيء في هذا الباب هذه ليست تهينة هذه تكون لمن, تكون لمن آآ ثبر آآ بابا معينا وقف على أحاديثه أحاط بها ونظر في أساندها فوجد أن كلها ضعيفة ما صح منها شيء. هذه العبارة نقلت عن أحمد وعن البخاري. مثلا يقول البخاري عن حديث زكاة العسل قال زكاة العسل قال ليس في هذا الباب شيء يصح. أيضا ينقل البخاري عن أحمد وابن المديني في مسألة الغسل من تغسيل الميت من غسل ميتا فليغتسل قال البخاري وينقل قول أحمد المديني قال البخاري قال أي أحمد بن المديني لا يصح في هذا باب شيء أي باب باب من غسل ميتا فليغتسل والمام الحافظ عمر بدر الموصلي صنف كتابا في هذه المسألة سماه المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لا يصح شيء في هذا الباب هذا اسم كتاب المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لا يصح شيء في هذا الباب إذن ماذا نفهم من هاتين العبرتين بين قولهم أصح شيء في الباب وبين قولهم لا يصح شيء في هذا الباب نستطيع أن نقول أن بينهم أيه عموم وخصوص عموم أيه بمعنى أيه بمعنى أن لا صح شيء في هذا الباب تشمل ما صح سند وما ضعف سند ما كان سنده حسنًا. أما قوّلهم لا صح شيء في هذا الباب فلا تكون إلا في مجال التضاعف فقط في الأحاديث التي كانت كلها ضعيفة. لكن عبارة عبارة لا صح عبارة أحسن في هذا الباب أو صح شيء في هذا الباب يطرؤ فيها ما كان حسن الحديث ما كان صحيح الحديث ما كان ضعيف الحديث الأخير من السلاسة أما قولهم لا صح شيء في هذا الباب فلا تكون إلا لمن ضعف سنده السؤال الثاني قولهم أنكر مرافلا أنكر مرافلا تشمل ما صح سنده وما ضعف سنده بمعنى, إيه؟ بمعنى أنهم قد يطلقون قولهم أنكر مرافلا على ما صح سنده يطلقون أنكر ما رأوا فلان على ما صح سنده نعم ويكون المراد بالنكره هنا هي مطلق التفرد بالشيء يعني إمام يروي حديثا تفرد به عن غيره حديث إذا أراد الله بأمة خيرة قبض نبيها قبلها هذا الحديث مسلم إن الله إذا أراد خيرا بأمة قبض, قبض نبيها قبلها هذا حديث مسلم ومع ذلك قالوا عنه أنكروا ما رواه بريد بن عبد الله عن أبي بردة حديث إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فالحديث مسلم ومع ذلك قالوا عنه إيه؟ أنكر مرافلان فمعنى النكر هنا هي مطلق التفرد وكما ذكرنا أن هذه الصلاحات بين العلماء ولا مشاحتة في الاستلاح وأيضا قد تطلق على الحديث المنكر بمصطلحي المشهور اللي هي مخالفة الضعيف للثقاط يبقى لفظة النكارة قد تطلق على إمام تفرط بحديث صحيح ما رواه إلا إيام وقد تطلق على الحديث المنكر وقد ذكرنا من قبل أن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف للثقات. إلى هذا الحد ننتهي. و الله هذا الله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم. وصلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة. وخذ لنا ذنبنا أوله وآخره. أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطن. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت السميع العليم اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله وصحبه وسلم وفي الختام ان شاء الله نذكر غدا بحاضر لو في سؤال حاضر ان شاء الله غدا درس درس تفسير للنساء سوره النساء تفسير سوره النساء ان شاء الله غدا في الساعه 10 الجمعة ان شاء الله تفسير سوره النساء غدا ان شاء الله وبننبه على امتحان البيوع من اخذ الاسئله ان شاء الله يعد بالاجابات لو في سؤال تفضلوا ونذكر ايضا بالاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لو اي سؤال تفضلوا اي سؤال اتفضلوا لكن طبعا الدرس لا لا, لا هذا سؤال في الاختبار لا لا, لا الفرق بين ربع النسيئه وربع الفضل هذا في السؤال هذا في الاختبار اصلا هذا السؤال اتركوا لا لا نجيب عليه ترجعوا للمحاضرات المسجله الفرق بين ربع الفضل وربع النسيئه موجود في المحاضرات وموجود في المذكره ما فيش خلصنا نجعله غدا عشان أنا والله أنا اليوم فإن شاء الله غضان حاضر. غضان قبل نبدأ درس درس النساء درس تفسير سورة النساء إن شاء الله إن شاء الله قبل أن... عندنا بس حي... حي... شح. الله قبل أن نبدأ تفسير سورة النساء نجيب على سؤالكم سؤالكم عن السنة البعدية إما أن تصدر كحتين أو أربعة. العلماء بعد العلماء فصلوا قالوا من صلى السنه في المسجد الله اربعه ومن صلى في البيت الله اثنتين او العكس أو... الله مستعان فيها تفصيل في المسألة. قالوا من في في المسجد صلّاه اثنتين وفي في البيت اربعه الله ينفع الله أنا لو مطلقا من يأتي لي يعني في الدرس الله مستعان يا الله مشتك، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم جزاياكم الله خيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.